بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم ما تذكرون وَكَم مِنْ قَوْيةٍ أَهلَناه فَي أأَهَا بَأْسُ نَ بياتةً أَْهُم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 أَلَمْ نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ أَلَمْ نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بَلْ نَقُصُّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وما كنا النارِ ذَلِكُم وَمَا كُلُّ غَاوِدين وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحق, الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه وَلَقَدِمْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلَقَدِمْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا